من اين النور اتت ابياتي قلبي يبارك خط ما بنت الجويري وقد حفرت بي أغلى كتاب فست بالحسناتي أغلى كتاب فست بالحسناتي مني إلى نور أتت أبياتي قلبي يبارك ختمة الآيات بنت الجوية وقد حفظت بجانبي أغلى كتاب فزت بالحسنات أغلى كتاب فزت بالحسنات الله يقبل منك ختمتك التي قتلتها ولتنعم بثباتي تلتهات ولتنعمي بثماتي إلى نور أتت أبياتي قلبي يبارك ختمة الآيات بنت الجوير وقد حفظت بجانبي أغلى كتاب أغلى كتاب فزت بالحسناتي مني إلى نور أتت أبياتي قلبي يبارك ختمة الآياتي بدت الجويل وقد حفظت بجانبي أغلى كتاب فزت بالحسناتي أغلى كتاب فزت بالحسناتي إلا نور أتت أبياتي قلبي يبارك ختمة الآيات بنت الجوهير وقد حفظت بجانبي أغلى كتاب فست بالحسنات اغلا كتاب فست بالحسنات